وسنحقم قيد ماسينا وندك حصون أعادينا ونزنجر وسط أعادينا يا رسول الله أجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا يا رسول الله يا رسول الله وقود التمالا لا دع الغرب يبدنسنا لنعب ابدا ذلتنا يا رسول الله لا ندري كيف تجرات وتماديتم بعداوتنا لنا كيف تقرقتم لرسول الله شلت أيدي بتماديها قد حفرت قبرا يحويها فيما قد رسمت في هادينا ورسول الله ورسولا وقلوبنا وقلوب وقلوب أبداً وقلوب أبدا لا تنسى وقلوب أبدا لا تنسى من أصلحها فغدى الترسى من رمحا سيفا قوسا برسول الله يا غرب